اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراء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 إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان دعا بعضنا على بعض فاحق بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتنه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا فاستغفر ربه Fauron, راكعا واناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف وحسن مآب يا داود إننا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فلضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نشوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجَعَ الْلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كتاب الأنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلْيْمَانَ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 فطفق مسح بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا يبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له النيحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواب وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا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 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَأَذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ فُلْكٌ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا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 يذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صقالوا لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا بعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرية اتتخذناهم سخريا أمزاقت عنهم الأبلصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر قل إنما أنا Ilahin illa Allahul Waheedul Qahhar, Rabbul Samawati wa'l Antum anhu Ma أَعْلَى إذ يَخْتَصِمُونَ إِنْ يُحَالِ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا من فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لأول ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 قال فإنك من المغررين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق اقول لامن ام من جنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من وَمَا وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر نبأه بعد